وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية فيه سكينة من ربكم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 فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه مما يشاء ولولا لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل